ثلاثين يوما وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا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 ولَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَأُوسُ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَ أَبَعَدَ ضَرَرًا أَمَسَّتْهُ لَا يَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تاركم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 به ويتلوه شاهد منه ومن قبلك كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكفي مرية منه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 فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ تَبَعَكَ إلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِي الرَّأِي وَمَا نَرَاكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ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 وَيَا قَوْمِ من ينصرني مِنَ اللَّهِ إِنْ طردتهم أَفَلَا تَذَكَّرُونَ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 ولا اقول للذين تزدرى اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله اعلم بما في انفسهم اني اذا لمن الظالمين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 ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضي الامر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين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 قال إني أشهد الله واشهدوا اني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكر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 وإلى ثمود أَخَاهُمْ صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه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 إن فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام من ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أَمْرُنَا نجينا صالحا والذين آمَنُوا معه بِرَحْمَةٍ منا ومن خزي يومئذ إِنَّ ربك هو القوي العزيز واخذ الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاثمين كان لم يغنوا فيها الا ان ثمود كفروا ربهم الا بعدا لثمود ولقد جاء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 قالت يا ويلة الد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمن الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت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 يا ابراهيم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربك وانهم اتيهم عذاب غير مردود وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا سِيئَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ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 من إله غيره ولا تنقص المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط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 وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِالَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ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 وَاسْتَعْفِرُ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُ إلیهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ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 قال يا قوم أرهتي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط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 ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثين كأن لم يغنوا فيها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 وَإِلْ قُرَانَ قُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وحصيد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 فلا تك في مريه مما يعبد هؤلاء ما يعبدون الا كما يعبد اباؤهم من قبل وانا لموفوهم نصيبهم غير منقوص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 ويحبك اعمالهم انه بما يعملون خبير فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير